والخسوف للقمر ويقال فيهما الخسوفان والاصل ي ق ف ي ه م فيها الدليل عليها أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة منها ما رواه مسلم إ ن الشمس والقمر آ ي ت ا ن من آ ي ا ت الله لا ي ن ك ث ف ا ن لموت أ ح د ولا ل ح ي ا ت ه ف إ ذ ا ر أ ي ت م ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم وذلك أ ن الناس صاروا يرددون عندما توفي إ ب ر ا ه ي م ب ن النبي صلى الله عليه وسلم و ك ت ف ت الشمس قالوا إ ن الشمس ك ت ف ت لموت إ ب ر ا ه ي م فقال النبي عليه الصلاه والسلام إ ن الشمس والقمر آ ي ت ا ن من آ ي ا ت الله لا ينكسفان لموت أ ح د ولا لحياته فاذا ر أ ي ت م ذلك فصلوا حتى ما بكم. وقد اجمع المسلمون على س ن ي ة ص ل ا ة الخصوص ف و ا ل وليست ف و بواجبه لخبر الصحيحين بحديث الاعراب ي الذي مر معنا وتكلمنا عنه كثيرا في شرح صحيح مسلم قال للنبي عليه الصلاه والسلام بعد أ ن أ خ ب ر ه بالصلوات الخمس التي افترضها الله عليه هل علي غيرها علي قال لا إ ل ا أ ن تطوع فلو كانت ص ل ا ة الكسوفين و ا ج ب ة لبيناها النبي صلى الله عليه وسلم له فكونه قال له لا الا ان تطوع سنة الإنسان يتطوع بها ف إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن ص ل ا ة الكسوف أ و الخسوف يحرم ب ن ي ة ص ل ا ة الكسوف أ و ب ن ي ة ص ل ا ة الخسوف إ ل ا أ ن ص ل ا ة الكسوف لها ه ي ئ ة خ ا ص ة تختلف عن هيئات ا ل ص ل ا ة ا ل أ خ ر ى وذلك أ ن المشروع فيها ركوعان واعتدالان و ا ل ص ل ا ة ا ل ع ا د ي ة فيها ركوع واحد واعتدال واحد ف ي ق ر أ بعد ا ل ن ي ة والتحرم ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة ويركع ثم يرفع ر أ س ه من الركوع معتدلا ثم ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة م ر ة ث ا ن ي ة ثم يركع ثانيا ركوعا اقصر من الركوع الاول ثم يعتدل ثانيا فيكون قد فعل ركوعين واعتدالين ويقول في الاعتذار عن الركوع الاول والثاني سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ويستحب ان يزيد فيه ما يزيده المصلي في ا ل ص ل ا ة ا ل ع ا ل ي ة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه او م ن السماوات و م ن الارض فيزيد الدعاء المعروف ثم ي ر ج د كسجوده في ا ل ص ل ا ة يسجد السجدتين وياتي ب ا ل ط م أ ن ي ن ة في الجلوس بين السجدتين ف إ ذ ا فعل ذلك ف إ ن ه يكون قد أ د ى ر ك ع ة و ا ح د ة وبعد ذلك يقوم ويصلي ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة وهذه ا ل ه ي ئ ة رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلو طال الزمن بان كسفت الشمس وصلى ا ل ص ل ا ة وراى أ ن الزمن سيتمادى لا ي ق ض ي بالركعتين اللذين سيصليهما في هذا الكتب فهل يزيد ركوعا ثالثا و ي ي د حدالا ثالثا و ق ر ا ء ة ث ا ل ث ة ليطول زمن ا ل ق ر ا ء ة وزمن ا ل ص ل ا ة قال م ا يزيد ركوعا ثالثا و إ ن م ا يقتصر على الركوعين والاعتدالين ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يطول ا ل ص ل ا ة ف ي ص ل القراءه للاعتدالين أ م ا ان يزيد ع ت د ا ل ا ثالثا فلا وكذلك لا ينقص من ص ل ا ة الكسوف إ ذ ا كان ا ل ز م قصيرا بل يقلل من ا ل ق ر ا ء ة و ي أ ت ي بالركوعين والاعتدالين في كل ر ك ع ة من ركعتي صلاه الكسوف و أ م ا ما رواه مسلم من أ ن ه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ر ك ع ة ثلاث ركوعات وفي بعض الروايات أ ر ب ع ركوعات وفي بعضها صلى خمس ركوعات أ خ ر ج ه ا أ ح م د و أ ب و داود والحاكم فهي م ع ا ر ض ة ل ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة التي اتفق عليها البخاري ومسلم لانه صلى الله عليه وسلم ظ ل ف ل ا ه الكسوف ولم يدفيها عن ركوعين ا ل أ ح ا د ي ث التي رواها البخاري ومسلم فيها الاقتصار على الركوعين في ا ل ر ك ع ة ا ل و ا ح د ة وهذه الروايات ا ل أ خ ر ى بعضها رواه مسلم وبعضها رواه أ ح م د و أ ب و داود والحاكم وهي احاديث تعارض ر و ا ي ة البخاري ومسلم والحادثه ي و ا ح د ة لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ى الكسوف أ ك ث ر من م ر ة لقلنا إ ن ه ص ل ى ه ا م ر ة على العيله ة ا ف ا ل ف ل ا ن ي ة ولجمعنا بين ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ت ع ا ر ض ة في ظ ا ه ر ة كما فعلنا ذلك في صلاه الخوف على ما مر معنا في الدرس الماضي ولكن ا ل و ا ق ع ة و ا ح د ة ولذلك اضطر الفقهاء والمحدثون للترجيح بين هذه الروايات ما يرويه البخاري ومسلم يقدم على من فرج به, البخاري أو من فرج به مسلم ومن فرج به البخاري يقدم على من فرج به مسلم ومسلم يقدم من مسلم. يقدم فرج فرج البخاري به به على على صلى الله عليه و س ل على م ماذا ذكيها الركوعين و بناء على ذلك هي م ع ا ر ض ة ج م ن مسلم ث ا ث روايه ك ع ت ومن فرد به غ ر من البخاري ز ي ا الثلاث ة على و و مسلم ب أ ن ه م ا ت ف ق ا عليها وهذه ق ا ع د ة م ع ر و ف ة في ا ل ت ش ي ح عند التعارض إ ذ ا لم يتمكن الفقراء والمحجسون الجمعي من هذه هي ا ل ه ي ئ ة التي ذكرناها هي اركان صلاه ة ي أ الكسوف ص ا ا ة ل فلو أ ن ا ل إ ن س ا ن لم يتمكن من ص ل ا ة الكسوف على ا ل ه ي ئ ة ا ل ك ا م ل ة التي سنذكرها ا ل آ ن فجاء الى البيت و ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة و ص و ر ة ص غ ي ر ة أ و آ ي ة ثم ركع اللقاب و ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة واله صفر ص و ر ة ص غ ي ر ة او آ ل ة وركع وصلى ر ك ع ت ي الكسوف بدقائق صلاته ص ح ي ح ة ونقول انك احسنت في اداء هذه ا ل ص ل ا ة جزاك الله خيرا حققت اصل ا ل س ن ة في ص ل ا ة الكسوف واما كمالها فيندب له ان ي ط ي ل ا ل ق ر ا ء ة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم و ن ا سيما إ ذ اذا كان إ إذا كان, كان زمن الكسوف قصيرا فلا مانع من اختصار ا ل ق ر ا ء ة و أ م ا إ ذ ا كان زمن الكسوف طويلا فكمال ص ل ا ة الكسوف ان يطيل فيها ا ل ق ر ا ء ة ف ي ق ر أ في القيام ا ل أ و ل بعد ا ل ف ا ت ح ة ي ق ر أ س و ر ة ا ل ب ق ر ة إ ن احسن س و ر ة ا ل ب ق ر ة و إ ل ا ف ي ق ر أ قدر ا ل ب ق ر ة من السور ا ل أ خ ر ى التي يجيدها و ي ق ر أ في القيام الثاني من الركعه الاولى شيئا يسيرا منها من س و ر ة ا ل ب ق ر ث اي اول من غ ت ر ع ه ا ل ث ا ن ي ة ي ق ر أ مائه وخمسين ايه يعني ما يعادل مائه وخمسين ايه من س و ر ة ا ل ب ق ر ة يعني ي ق ر أ جزءا ونصف تقريبا وفي القيام الرابع ي ق ر أ ما يعادل مائه ا ي ة منها تقريبا يعني حوالي الجزء فيكون بذلك قد ق ر أ في ص ل ا ة الكتوف حوالي ستة أجزاء ويختلف ن تمكن من هذا؟ فكان عنده ص ف هذا هذا إذا المقدر ع ل ه فهذا هو وكان الكتوب ولاتيما طويلا و الكمال كان صلاة إذا الزمن يحفظ في ي هذا باختلاف زمن الكسوف وباختلاف ط ا ق ة ا ل إ ن س ا ن وباختلاف حفظه ف إ ذ ا كان يحفظ وكان الزمن طويلا وكان ب إ م ك ا ن ه أ ن يؤدي الصلاه فالجمال في أ د ا ئ ه ا أ ن تؤدى على هذا الوجه قال ا ل إ م ا م السكي تقي الدين وقد ثبت ب ا ل أ خ ب ا ر تقدير القيام ا ل أ و ل بنحو ا ل ب ق ر ة وثبت تطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع ويسبح في الركوع ا ل أ و ل هذا القيام و أ م ا في الركوع قال ايضا ي ص ي ر ركوعه عنده اربع ركوعات يطيلها ولكن اطول ركوع هو الاول ثم يقتصر في الثاني اقل من الاول وفي الثالث اقل من الثاني وفي الرابع اقل من الثالث قال يسبح في الركوع الاول من الركوعات الاربع في الركعتين قدر مائه ايه من ا ل ز خ ر ة وفي الركوع الثاني قدر ثمانين وفي الركوع الثالث قدر سبعين وفي الركوع الرابع قدر خمسين منها تقريبا وكما يطيل الركوع يطيل السجود على ما رجحه ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى خلافا لما رجحه ا ل إ م ا م ا ل ر ا ب ع ا ل إ م ا م ا ل ر ا ب ع رحمه الله تعالى قال لا يطيل السجدات كما أ ن ه لا يطيل الجلوس بين ا ل س ج د ي ن إ ل ا أ ن ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى قال قلت الصحيح ت ط و ي ر ه ا ه ا ل س ج د ا ت كما قاله ا ل إ م ا م ا بن الصلاح وثبت في الصحيحين في صلاه الله عليه وسلم لكسوف الشمس من حديث أ ب ي موسى و م ن آل على ذلك يندب له أ ن يصيل السجود كما يصيل الركوع قال النووي ونص البويط البويط صاحب في كتاب صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى و خليفته على أ ص ح ا ب ه بعد وفاته له الكتاب المختصر المشهور باسمه م ت ص ر البويطي مثل مختصر ث ل م المدني نص في ا ل ب و ي ط ي انه يطولها نحو الركوع الذي قبلها يعني يطيل السجدات كاطالته للركوع الرابع والامام البغوي يقول يطيل السجود كاطالته للركوع يعني يجعل السجود الاول كالركوع الاول والسجود الثاني كالركوع الثاني واختاره ا ل إ م ا م النووي في ا ل ر و ض ة فالامام النووي هنا في المنهاج يرجح أ ن يكون السجود ا ل أ و ل كالركوع الرابع الا ان الامام البغوي وما اختاره النووي رحمه الله في ا ل ر و ض ة انه يطيل السجود كما يطيل الركوع فيجعل السجود ا ل أ و ل كالركول ا ل أ و ل والسجود الثاني كالركول الثاني إ ل ى آ خ ر ه و تسل ص ل ا ة الكسوف ج م ا ع ة كما فعلها النبي صلى الله عليه و سلم في كسوف الشمس ا ع جامعة على ة الصلاة ما يقام وإنما ما م لها ولا ينادى لها بقولنا رواه البخاري يؤذن و و إ ذ ا كان يصلي ص ل ا ة الكسوف للشمس في النهار ف إ ن ه يسر ا ل ق ر ا ء ة و إ ذ ا كان يصلي ص ل ا ة ا ل خ س و ف للقمر ف إ ن ه يجهل ب ا ل ق ر ا ء ة و ه و ش أ ن الصلوات ا ل ل ي ل ي ة و ا ل ن ه ا ر ي ة الصلوات ا ل ل ي ل ي ة يسن فيها الشهر والصلوات ا ل ن ه ا ر ي ة يسن فيها ان يسر وقد روى البخاري ومسلم عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم جار في ص ل ا ة الخسوف بقراءته وروى الترمذي عن س م ر ة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خسوف لا نسمع له صوتا وقال اي الترمذي حسن صحيح قال الامام النووي في المجموع يجمع بينهما بان ا ل إ ص ر ا ر في كسوف الشمس و ا ل ج ه ر في كسوف القمر وبعد ذلك يخطب أي ي إثمان خطبتين خ ط ب خ ط باركانهما ة في ا ل ج م ع ة ويحث فيهما على ا ل ت و ب ة من الذنوب وعلى فعل الخيرات ك ص د ق ة ودعاء و ا ت غ ف ا ر وعشق ل ت م ر بذلك في البخاري وغيره هذا ب ا ل ن س ب ة لمن صلى مع ا ل إ م ا م ا ل ص ل ا ة من أ و ل ه ا ولمن ص ل ى ه ا م ن ف ر د ة ف إ ذ ا جاء ا ل إ ن س ا ن إ ل ى المسجد وكان مسبوقا فما هي أ ح ك ا م صلاته أ ي ض ا أ ح ك ا م ص ل ا ة المسبوق هنا تختلف عن أ ح ك ا م ص ل ا ة المسبوق في ا ل ص ل ا ة ا ل ع ا د ي ة ف ي ا ل ص ل ا ة ا ل ع ا ل ي ة إ ذ ا أ د ر ك ا ل إ م ا م في الركوع يعتبر قد ادرك ا ل ر ك ع ة و أ م ا هنا ف إ ن ه لا يدرك ا ل ر ك ع ة ب إ د ر ا ك ه ركوعا واحدا من ركوعي ا ل إ م ا م في ا ل ر ك ع ة و إ ن م ا يجب أ ن يدرك الركوعين ف إ ذ ا جاء وقد ركع ا ل إ م ا م الركوع ا ل أ و ل وادرك معه الركوع الثاني فإنه بركعته هذا لا يعتد قال الامام النووي رحمه الله ومن ادرك الامام ة ي ركوع اول من الركعه الاولى او الثانيه ادرك الركعه او ادركه في ركوع ثان او قيام ثان من اي ركعه فلا يدرك الركعه لان الاصل هو الركوع الاول وتفوت صلاه كسوف الشمس بالانجلاف بسببها ما دام موجودا ك ت ح ي ة المسجد ما تقصف وبناء على ذلك اذا ط ل ا ه ا الانسان في ح ا ل ة الكسوف فقد احسن وادى ا ل س ن ة واذا لم يصلها فقد فات مكانها فتكون ص ل ا ة الكسوف ب ا ل ا ن ج ل ا اذا انتهى الكسوف انتهى وقتها لخبر اذا ر أ ي ت م ذلك ا ل ك س و ف فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم على ما مر معنا قبل قليل فيما رواه مسلم رحمه الله وتفوز أ ي ض ا بغروبها ك ا س ف ة إ م ا بالانجلاء في انجلاء الكسوف و إ م ا بغروبها ك ا س ف ة ف إ ذ ا غ ر ب ت ك ا س ف ة ما يصلى ا ل ك س و ف و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لخسوف القمر فتحت ا ة ا ل خ ط و تبينها كشم وتفوت ب ط ل و ع الشمس وتفوت ب ط ل و ع الشمس لا ب ط ل و ع ا ل ف ج ر ولا ب غ ر و ب ه خ ا ت ف ا ل أ ن ه م ن المحتمل أن ل ل ظ ر إ ل ا ف ت ر ة ويزا ت م ن ا لي ل ل ف ل و غ ر ب خ ا ت ف ا ونحن ن ع ل م ب ا ل ك ت ا ب أ ن ه م ا ز ا ل ا ل خ ز و ف ف إ ن ن ا م صلي صلاة الخزوف لان الليل زمن القمر وسلطانه فيه وبناء على ذلك لو غرب وهو خاسف ما يفوت زمنه بخلاف الشمس اذا غربت فقد فات النهار و إ ذ ا خ ل ع ت الشمس فقد انتهى الليل فيفوت خشوف القمر بامره اما بالانجلاء و إ م ا بطلوع الشمس ولا يفوت بغروبه خاسفا إذا غرب في الليل قبل ان تطوها الشمس ولما الشمس فيقوس و ف ه ا كسوفها بامرين اما بالانجلاء واما بغروبها في ح ا ل ة الكسوف او ا ن ج ل الكسوف وغربت قال ولو اجتمع كسوف وجمعه او فرض اخر قدم الفرض ان خيس فوته ل ي ضيق وقته ففي ا ل ج م ع ة يخطب لها ثم يصليها ثم الكسوف وفي غير ا ل ج م ع ة يصلي الفرد ثم يفعل بالكسوف ما مر معنا والا إ ل بأن م يخفت ل ف ض بأن كان زمنه طويلا ف ا ل أ ظ ه ر تقديم الكسوف لتعرض الكسوف ل ل ف و ا ت ب ا ل ا ن ج ل و ا ل ز م ن الفريضه باق ي ومتسع ف ن ق د م ما يخاف ف و ت ه على ما نتيقن بقاءه وبناء على ذلك يخفف الانسان ص ل ا ة الكسوف حتى لا يفوت على نفسه ا ل ف ر ي ض ة من اجل ان يدرك الكسوف ويدرك ا ل ف ر ي ض ة قال ثم يخطب ل ل ج م ع ة متعرضا للكسوف نحن قلنا اذا خاف كان الوقت ضيق قدم الفرد فيصلي ا ل ج م ع ة يخطب لها ويصليها وبعد, في وبعد ذلك يصلي الكسوف ف إ ذ ا كان الوقت م ت ف ع ا صلى الكسوف ثم يخطب ل ل ج م ع ة ويتعرض في خطبته للكسوف فيكون قدمها ما بين خ ط ب ة الكسوف و خ ط ب ة ا ل ج م ع ة وبعد ذلك يصلي ا ل ج م ع ة قال ولو اجتمع عيد او ا كسوف وجنازه اجتمع قدمت ا ل ج ن ا ز ة فيهما خ ش ي ة ان يتغير الميت وللامر بالاسراع بدفنه ويندب لغير ذوات الهيئات حضورها في ص ل ا ة الكسوف مع ا ل ج م ا ع ة وحكمهن في هذا حكمهن في ص ل ا ة ا ل غ ي د وقد تكلمنا عنه في الدروس ا ل م ا ض ي ة واما ص ل ا ة الاستسقاء فهي ايضا س ن ة عند ا ل ح ا ج ة بالاجماع وقد ص ل ى ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ورد في الاحاديث الصحيحه التي رواها البخاري ومسلم وغيرهما وهي س ن ة م ؤ ك د ة وليست بفريضه لما ذكرناه قبل قليل من قول ا ل أ ع ر ا ب هل علي غيرها قال لا إ ل ا أ ن تطوع وهذا الحديث قصد من ا ل أ ص و ل التي اعتمد عليها الفقهاء في عدم وجوب أ ي ص ل ا ة والصلوات ا ل خ ل ف من الوزر والعيدين والاسوف والاستبقاء وغيرهما من الصلوات ف إ ذ ا ص ل الناس بالاستبقاء وما سقوا صلى أول و مرة م ا س قال و ق يندب أ ن يعيدوها ثانيا وثالثا ورابعا حتى يتقيهم الله تعالى وفي الصحيحين البخاري ومسلم يستجاب ل أ ح د ك م ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي ف إ ن م ا ي ن د ب لنا الدعاء ندعو في المره ا ل أ و ل ى ف إ ن استجيب لنا فبها ونعمت و إ ل ا دعونا مره ث ا ن ي ة و ث ا ل ث ة و ر ا ب ع ة فنصلي الاستسقاء حتى نسقى والاستسقاء كما ي الآن ي ك ويكون ن الدعاء كذلك بالدعاء خلف الصلوات ا ل ع ا د ي ة ويكون بالصلاه ا ل م ع و د ة ا ل ذ ي نتكلم عنها الان لصلاة الاستفقاء تأهب ا للصلاة فالسقوق قبلها أرادوا أن يخرجوا أمرهم الإمام س يستعدوا لصلاة أمرهم أن بأن الاستفقاء وهيئوا ا ف س و ا ب خ ر و ج لها ف س ق و ا قبل أ ن يخرجوا ل ص ل ا ة الاستسقاء ماذا يعملون قال اجتمعوا للشكر فيصلون هذه الصلاة شكرا لله تعالى اجتمعوا بالشكر بالشكر على تعجيل ما تعجيل عزموا على بأن على الله تعالى ويمجدوه ويحمدوه على يثنوا للشكر للشكر ذلك على سخابه الله بأن لأزيدنكم ويحمدوه قال ويصلون ص ل ا ة الاستسقاء ا ل م ع ر و ف ة شكرا على الصحيح فاذا اجتمعوا وشكوا قبل ا ل ص ل ا ة يستمرون في اجتماعهم ويصلون ص ل ا ة الاستسقاء على أ ن ه ا شكر لله تعالى فاذا اجتمعوا ل ل ص ل ا ة يندب للامام قبل أ ن يخرج بهم إ ذ ا عزموا على ص ل ا ة الاستسقاء أ ن ي أ م ر ه م ندبا ب ص يامرهم ثلاثة قبل ل أيام ا يوم خ و ج ي أ م ر بصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م قبل يوم الخروج ويخرجون في اليوم الرابع صائمين فيكونوا قد صاموا ا ر ب ع ة أ ي ا م ليطهروا أ ن ف س ه م ويزكوها قبل أ ن يرفعوا كفهم إ ل ى السماء ويدعو الله تعالى ب أ ن ي ص ق ي ه م ل أ ن الدعاء حتى يستجاب يحتاج مقدمات يجب على ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يستجيب الله دعاءه أ ن يقدم ل ل ا س ت ج ا ب ة وكما قال رسول الانسان ل صلى ه ل ل عليه وسلم ل ه ا إ يكون مطعمه من الحرام وملبسه من الحرام ثم يرفع يديه يقول الله الله أ م ا يستجاب له ما يستجاب له فالانسان إ أراد اذا ه إ اراد ان يعطيه الله سبله يعطي يجب عليه ان يقدم ما يريده الله تعالى منه الله تعالى جعل شرطا ل ا س ت ج ا ب ة الدعاء الا وهو ان يطهر الانسان نفسه و يخلص في دعائه لربه فيندم ان يصوموا ثلاثه ايام قبل يوم الخروج و يخرجون في اليوم الرابع صائمين وتكون ا ل ث ل ا ث ة م ت ت ا ل ي ة ويخرجون في اليوم الرابع صائمين حتى يدعوا ربهم لحاله الصيام لما ا ر و الصيام ن م دعوتهم ي عسد هريرة ثلاثة لا ا ا العادل والمظلوم ويأمرهم الإمام م الصيام بالتقرب ويأمرهم الله زيادة عن بوجوه البر تعالى الصدقة إلى ويامرهم ا ل ع و بالتوبه و ا ل إ ق ل ا ع عن المعاصي و ا ل ي د م عليها والعزم على عدم العود إ ل ي ه ا حتى يخرجوا في نفوس ر ا ف ي ة وقلوب م ط م ئ ن ة قد قدموا لله تعالى ا ل ت و ب ة لكي يستجيب الله دعاءهم ويامرهم بالخروج من ا ل م غ ا ل ب ا ل م ت ع ل ق ة بالعباد التباء و ا ل أ ع ر ا ض و ا ا ل ل أ م و ي أ م ر ه م باخراج الزكاه ورد الحقوق إ ل ى أ ص ح ا ب ه ا و ي أ م ر المتخاصمين ب أ ن يتطالعوا حتى يزول ما بين الناس من الاحقاد ل أ ن ه م ط ي ب يخرجون للدعاء إ ل ى الله تعالى والواحد منهم حاقد على أ خ ي ه الذي يقف بجانبه فيجب قبل أ ن يخرجوا أ ن يصفوا ما بينهم من المظالم ومن العلاقات ا ل د ن ي و ي ة التي تكدر نفوسهم ومن ثم ت أ خ ر استجابه دعائيه ويخرجون إ ل ى الصحراء ت ا س ي ا به صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع وهم صائمون ويخرجون معهم الصبيان ويخرجون معهم الدواب ويخرجون معهم الكبار في السن ا ل ع ج ز ة حتى يكون الدعاء من جميع الطوائف ومن جميع المخلوقات لأن المخلوقات الدواب م خ ل ل و ق ا ا ت ايضا تضج من الجوع تضج من العضج ف تخرج حتى يكون الجو جو انفعال يكون الناس جميعا متاثرين الصبيه يبكون من العطش والنساء ي س ت غ ي ث ن الله ا تعالى من العطش والشيوخ يستغيثون بالله تعالى من العطش والبهائم تصيح من العطش الكل هذا الجو كله يجعلهم في رفقة ورأفة ي قلوب الناس ل ورحمة و ج ع اقرب الى الله حتى يكونوا مخلصين في دعائهم اكثر فيخرجون في اليوم الرابع صياما في ج ي ا ب بذله ما ينبسوا هذا يزاد له في العقاب فيعاقب في على ع م ل ه الدعاء قد يكون تقرب إ ل ى الله تعالى وقد يكون معز من الله تعالى مثل الانسان الذي يسمي التكمله وكذلك ا ل إ ن س ا ن اذا كان عما يعصي الله تعالى في حاله المعصيه رقع يديه الى السماء كانه هزء بالله تعالى هذا و بناء على ذلك ما ي س ت ج ا ب دعائه الانسان الذي يريد ان يدعو الله مخلصا له في الدعاء مخلوق به ان يقدم وسائل الاستجابه فيخرجون بثياب بذله متواضعين خاشعين متذللين لله تعالى ويخرجون معهم ج ذ ب ا الصبيان و ا ل س ي و خ والعجائز ومن لاهي اتدعى من النساء يعني ا م ر أ ة ك ب ي ر ة او امراه أ هذه زادت ا ن بال ي ه ا في ثياب ا ل ب ج ن ة ايضا ق ا ل و كذلك يخرجون البهائم ولا مانع ان يحضر معنا اهل ا ل ذ م ان يخرجوا ولكن يكونون في مكان متميز عن مكاننا حتى إ ذ ا نزل بهم البلاء لانهم ي س ر ك و ن ت ف ر ا وربما يعاقبهم الله تعالى في كل ل ح ظ ف لذلك قال فقهاؤنا قالوا يوضع اهل الديدان م و خروج و ل ك يجلسون في مكان ن م عن ل حتى إذا ز ل البلاء ما يصيب المسلمين بهم يصيب ما ا ل ي و م نزلوا ل ه تعالى الرحمه ة بنا. يعني ينزل بنا ليس من أجل أهل الزمة. من أجل المسلمين الذين يقولون ويعيزون بها ي ويعملون ي ن ن ا أعمال ما ل أهل الزمة. لهم نعم يتسمون بالمسلمين ي ل و ن أ ع م انظر ل ا ي و الزمة وفياذ تعالى. الى دقه الفقهاء والى دقه ة ل الخوف من الله إ ل ى الورع إ ل ى التقوى يجلسون اهل الذمه في مكان بعيد خ ش ي ة ان ينزل البلاء بهم حتى لا يصيب المسلمين كان المسلمون في الماضي عندهم ايمان قوي بالله تعالى في يتوقعون ينزل اليوم كل لحظة يتوقعون أن ينزل بهم اليوم نحن نحن اليوم نرى المعصية مننا أبداً. كلنا. نرى المعصية بالعصار ان نحن البلاء قلوبنا اليوم ونستمرئها بهم نرى فتوحد جمده شعر تجد البيت في ا ل أ خ أ خ ت س ا ف ر ة عاريه امه ع ا ر ي ة أ ب و ه لا يصلي ا ل أ ب يجد ابنته هكذا يجد ابنه هكذا ا ل أ س ر ة ا ل و ا ح د ة اجتمعت فيها المنكرات وكل واحد راض ي بالواقع اللي عايش فيه ما عد ا في إ ن ك ا ر للمنكر ما عد ا في عزائم عند المسلمين ع ز ي م ما في ه لو كان مسلما صادقا لن عدت وعزته هذه ج ا ئ ز ة إ ذ ا استنفذ كل طاقاته امر ونهى ورغب ورهب ووعظ وزجر ولم يستجب له أ ه ل بيته يجب عليه أ ن ينعزل عنه ولكن هذا في الكلام النظري ندرسه عن سلفنا ن ق ر أ ه في كتبنا ولكننا ما نطبقه أ ب د ا في حياتنا نحن اليوم نرى المنكرات وقد ا س ت م ر أ ن ا ه ا م انظر ع د ا ننكر الى الفارق ما بين امتنا ا ل م ع ا ص ر ة وما بين سلفنا كانوا ي ت ر ا ل ل تعالى في كل ه في شيء ك ا ن و الله يراقب ا تعالى في كل شيء اهل الذمه مع انهم لا يظهرون منكراتهم ي م نساؤهم ع و ن منذقان منكراتهم يخرجن م س و ر ا ت تمنع ا ل م ر أ ة الزمنيه من ت ش ف عورتها بين المسلمين تخرج م س ت و ر ة ظاهرها كظاهر م س ل م ة في اذا ما رايناه في شارعينه ودينه في مدرسه اذ ما رايناه في مدرسه نار ودينه في هذان راه في ن ف س جميع من بنيتينه في جيرانه في اقربانه في ا ق ر ا ب ن ه نراه في مكره وسامرانه المسلمون يوم افتهم او من ا ع ب ا د هم ما أقول افتهم ولذا من ا ع ب ا د هم تتبعون كرام س ا م ر و ن البهائم وصلاه ل اهل الثمة الحضور قال ولا ا يمنع يخطيطون من بنا. و الاستسقاء ركعتان كصلاه العيد و ي ق ر أ فيها نفس ا ل ق ر ا ء ة التي يقراها أ ه في في في الغيد. يقرأ الثانية العيد. اولى طاق اقتربت الساعة. ولا وقت ق ركعة و تختصب م في ت و و ح خ ط ب ك العيد لكن بدلا الله تعالى التغفر في الخطبة الأولى تسعة ويتغفر في الخطبة الثانية سبعا تسعة ويستغفر في في في ف ي قال و ل ت غ ف ر ا ل ل ه ا ل ذ ي ل ا إله إ ل اليق هو ا ح ا ل ي و و و م أ ت بالحال يقب الحال ا ل حال ح ا ل ت و ب ة و استغفار و ن د م و تضرع إ ل ى الله تعالى فيليق به الاستغفار بخلاف العيد ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم قال ويدعو في الخطبه الاولى الدعاء الماسور عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ل س ت ب ق ى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا صحا طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إ ن ا نستغفرك إ ن ك كنت غفارا ف أ ر س ل السماء علينا مدرارا اللهم اسقنا غيثا مغيثا أ ي منقذا من ا ل ش د ة أ ن ي ئ ا أ ي طيبا لا ينغصه شيء مريعا أ ي محمود ا ل ع ا ق ب ة مريعا أي محمود العاقبة. مريعاً اي ل ع ا ق ب ة م ر ع ا أي ذريع اي ن م ا م أ خ و ذ من المراعى غدقا أ ي كثيرا مجللا أ و مجللا يعني يجلد ا ل أ ر ض ويعمها سحا أ ي شديد الوقع على ا ل أ ر ض طبقا أ ي مطبقا عليها دائما ما دامت ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه اللهم اتقنا الغيث ولا تجعلنا من ا ل ق ا ي ط ي ن أ ي ا ل آ ي ت ي ن من ا ل ر ح م ة ب ت خ ي ر المطر ويستحب أ ن يزيد هذا دعاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا مانع ان يزيد ما يتناسب مع الحاله فيقول اللهم ان بالعباد والبلاد والخلق من اللاواء والجهد والضنك والضيق ما لا نشكو الا اليك اللهم انبت ن ا ا ل ز ر ع ا وادر لنا الضرع واتقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض اللهم ارفع عنا الجهد ة والعري ة والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره ويستقبل القبله بعد صدر ل خ ط ب ه الثانيه وهو نحو ثلثها كما قاله النووي في كتابه الدقائق وحكاه في شرح مسلم عن الاصحاب ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا إ ذ ن بعد أ ن يؤدي ث ل ة ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة يستقبل القبله ويزيد في الدعاء لله تعالى سرا وشهرا ويؤمن القوم على دعائه قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ويحول رداءه عند استقبال القبله حينما يستقبل القبله ليدعو يتمم الدعاء يقلب رداءه الرداء الذي كان قد أ خ ذ ه معه وقلنا إ ن ه يخرج في ثياب ب ذ ل ة ه ذ ا الرداء أ ي ض ا يقلب و حينما يستقبل ا ل ق ب ل ة فيجعل يمينه يساره و أ س ف ل ه أ ع ل ى ينكسه ويحول رداءه عند استقبال ا ل ق ب ل ة للتفاؤل بتحويل الحال من ا ل ش د ة إ ل ى الرخاء لما رواه الشيخان أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان يحب الفال الحسن فيجعل يمينه اي الرداء يساره و يجعل ر س ا ر ه يمينه للاتباع كما رواه ابو داود و ينفسه فيجعل اعلاه اسفله واسفله اعلاه بما في خبر ابي داود و غيره انه صلى الله عليه و سلم ا ل س ف ب ق ى و عليه خ م ي ص ة سوداء فاراد ان ي أ خ ذ باسفلها فيجعله اعلاها فلما ثقلت عليه ق ل ب ه ا على عاتقه صلى الله عليه وسلم قال ويحول الناس وينكسون ح و ل ل ا ا س و ي أ ر د ي ت ه م تبعا ل ل م ا م لما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده أ ن الناس حولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أ ر د ي ت ه م قال النووي زياده على الرافع يتعرض الإمام لم ل الرافع رداءه محولا قلت ويدرك حتى ينزع الثياب عند رجوعه الى المنزل قال ولو ترك ا ل إ م ا م الاستسقاء ما صلى للاستسقاء هل نترك نحن صلاه الاستسقاء قال لا لو ترك ا ل إ م ا م الاستسقاء فعله الناس كسائر السنن ولو خطب قبل ا ل ص ل ا ة ج ا د ا للحديث الصحيح في سنن ابي داوود وغيره انه صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى ويسن يبرز لكل و ان ح د م ا ل ل م م س يبرز ن أن ي ل أ و ل مطر السنه ويكشف خير عوادي يكفف جسده ليصيبه شيء من المطر تبركا بالمطر اتباعا ل ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم حسر عن ثوبه وقال انه حديث عهد بربه ويندم له ان يغتسل ويتوضا في ماء السيل لما روى الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم انه ل أ أ م صلى الله عليه وسلم كان اذا سال السيل قال اخرجوا بنا إ ل ى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به ونحمد الله عليه ويستحب ل ل إ ن س ا ن عند الرعد والبرق أ ن يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده و ا ل م ل ا ئ ك ة من خيفته كما رواه مالكم في الموطا ويستحب له أن لا يسبع بصره البرق. لأن سلف بصره يكرهون إله الله البرق الصلاح لأن الطالح كانوا والبرق إشارة إلى الرعد عند ويندب ان يقول عند المطر ا كما في البخاري اللهم ص ي ب ا نافعا ويندب له ان يدعو بما شاء لما رواه البيهقي ان الدعاء يستجاب في ا ر ب ع ة مواطن عند التقاء الصفوف ونزول الغيث و ا ق ا م ة ا ل ص ل ا ة و ر ؤ ي ة الكعبه ة ويندب أن يقول ان د ب ع اي بعد المطار مطرنا بعد بحظ الله ونحن ي ق ويكره ل و بنوء و ن مطرنا كذا. له ان يقول مطرنا بنوء كذا هذه ا ل ك ل م ة اذا قالها الانسان مطرنا بنوء كذا يعني بوقت النجم الفلاني وكان مراده ان النجم ع ل ا م ة على المطر وليس هو الذي يمطر له ليس ه ولكن ا ذ الذي الذي ي يسقينا. يقول أنا أعلم أن الله هو الذي ينزل الغيش وهو الذي يسقينا. انا ان اعلم الله هو وهو و ل الله تعالى جعل هذا النجم ع ل ا م ة على نزول المطر فلو قال نصرنا بالنجم الفلاني على هذا المعنى هذا مكروه ان يقوله ل لانه مش بحكاية الكفره الذين يقولون بالاسباب والعلل ويقولون هذا سبب نزول المطر هذا كفر من قال هو الذي انزل المطر النقو ل ينزل هذا كفر وهو الذي ورد فيه قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم أ ص ب ح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء بالكوكب الكوكب هو وأما يقول الكوكب ولكن مطرنا بمؤمن يمطرنا من يمطر كان أن كان قال يقصد كذا فذاك كافر بالكوكب. فهذا إذا كان يقصد أن الكوكب هو الذي يمطرنا. وأما إذا لا لا الله و ن ف ج ا وقت ا ل ا ن ل م ط ا ر هذا ما في مانع م ن ه لكي اولى له ان يقول مطرنا بفضل الله ورحمته بعد نزول المطر